وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمروا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَمْرُ يُفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ فَأَصَّدِّقَ مَا وَعَدْتَنِي وَأَنْتَ أَحَقُّ بِوَفَائِعَهَا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ